الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أهلاءهم وإن فريقا انهم لا ينسهمون الحق قواهم يعلمون الحق من ربك فلا تنك من الممتد واني كل يوم اسو امانياتك تبقى إن الله ولا كل شيء قدير ومن حيث خرجت فولي وجهك شطور مسجير وَإِنَّهُ لَلْحَمْدُ قُمٌ وَمْ بِما او بِغافِلٍ نَّمَا فَعَلُونَ வமின் ஐந்து خارجسا ثواني راح انتمكم كنتم و சூம் சூ மாசியசன் ிமக்கு மு ورُدِّي عَلَى سَكْفُودْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَلَا إن نوها ما